شبكة مزامير آل داود تقدر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المشتقين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أمين وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات صحية مَهٌ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ ذِمَّاً لِلنَّاسِ إِمَاماً قَالَ وَمَن ذُلِّيَتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَسْجِدَ وَالدَّقِذُ مَِّ قام إذرمَ مصَلَّ وَهدِن إِلَ إذ الرم وَإِسمماعلَ أَضَه رَابَيدأَوطَهابَت للِبَّائِ فينَ وَعَكِ فنَ اذ قَالَ ابراهِيم رَبِّ جَعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَمَتَّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْرُهُ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 وألنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت الدواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا